ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتبلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب القؤاد ما فَتَمَاوُنَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْيَغُّ شَجَرَةَ مَا يُغَشَّى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذُّكْرُ وَلَهُ الْإِنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إن هي إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآخرون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 كِ في السَّموَاتِ لا تُ شَفَعَتُهُم شَي لا تُ شَفَعَتُهُم شَيئًا إَِّ نِ بعدأَيذَنَو اللههُ لِمَْن شَاء وََبَّ إَِّينَ لا يُؤمنِن بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا سَنُوهُ بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَنِ انْتَضَرَ الْعَفْوَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأدى أعنده وإلم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى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 وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاذَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبَقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّرٍ قَبَلُ إِنَّ انهم كانوا هم اظلما واقوا والمؤتف كتهوى فغشاها ما غشا فبي اي الاء ربك تتمغى هذا الذي من النذر الاولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتبحكون ولا تبكون وأنتم سامدون بس <سجدوا> جهد لله واعقد